بسم الله الرحمن الرحيم والذريات ا ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أ م ر ا إ ن م ا توعدون لصادقا وان الدين لواقع والسماء ذات الحبق انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أ و ف ي ك قتل الخراسون الذين هم قتل الخراسون الذين هم, في قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون قتل الخراسون الذين هم في غمره سهول ي س أ ل و ن أ ي ا م يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إ ن المتقين في جنات وعيون آ خ ذ ي ن ما آ ت ا ه م ربهم إ ن ه م كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليل من ا ل ل ي ل ما ي ه ج ع و ن وبالأسحار هم ي س ت غ ف ر و ن و ف ي أ م و ا ل ه م حق ل ل س ا ئ ل و ا ل م ح ر و م و ف ي ا ل أ ر ض آ ي ا ت ل ل م و ق ن ي ن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 هل اتاك حديث ضيف إ ب ر ا ه ي م المكرمين إ ذ دخلوا عليه فقالوا, فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون راغ الى ا ل ه فجاء ف ق ر ب و س و ي ه ق ا ل ل ا ت أ ك ل و و ا ف أ ج س منهم خ ي ف ة ق ا ل و ا ل ا تخف و ب ش ر و ه ب غ ل ا م ع ل ي فقبلت ا م ر أ ت ه في س ر ة ف ص ء الله ا و ق ا ل ى و قالوا ت ع ج ز عقيم ق ل و ا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا أ ر س ل ن ا الى قوم مسلم م ر س ل ع ل ي ه م ح ج ا ر ة م ن طين ا ب ل س ي للعلوم ن الاسلاميه ا س م ا ن ا ف ي ه الحسنى غير بيت وتركنا ف ي ه ا آية ل ل ذ ي ن ي خ ا ف و ن ا ل ع ذ ا ب ا ل ل ي م و ف ي م و س س ى إذ أ ر ل ن ا ه إ ل ى فرعون ب س ل ط ا ن م ب ي ر فتولى ب ك ن ه اسماء ل ا ح ر أو ج ن ن ن و ف أ خ ذ ه و الله ا ل ح س ي ى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 ف موسوعه ت النابلسي م وما منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا ق نوح إ للعلوم ا ق و الاسلاميه ق ي ن و ا س م ء ب ا ا وإنا لموسع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 إ ن ي لكم منه نذير مبين كذلك مات الذين من قبلهم من رسول الا, إلا قايوا ساحر أ و مجنون أ ت و ا ف و ا به بل هم قوم ط ا ه و ن شركه الهدى شركه د ع و م ا الجن والإنس خلقت إلا ل ي ع ب د و ن م ا أريد م ن ه م م ن رزق و م ا أريد أن ط ع و ن